تَسْأَلُونَ وتسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسقكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم عفى الله عنها والله غفور حليم 118. قد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 إن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون